انت ولا شفتك شفت بس العذر يكوي ولا چن لك ذاك الكل چان يجاوب قبل لا انوي چنت لو غمضت عيني اشوفك كل كتر تلوي اي والله اي والله عندك حاجه بسم الله عندك حاجه بسم الله وين انت ولا شفتك شفت بس العذور يچوي ولا خل نك ذاك اللي جان يجاوب قبل لا انوي چنت لو غمضت عيني اشوفك كل كتر تضوي خويه وان الك يصل للصل لا بدر للشحلا ظل دي سولف دي سولف سكت تكتكتي الخوف سولف حتى افرش لك روحي لا تسكت يا من الحجر روحي سولف لي حتى افرش لك روحي لا تسكت يا من الحجر روحي ايي اي اي اي اي اي اي اي اخلي اذني على شفافك بلك تبقى يحكي عباس يا ابو فاضل اخلدني على شفافك بل كتبقى حكايه سكوتك مثل صوت اعداك من يلزك بمقفايه من يلزك بمقفايه جبت لك دمعه من سكنه وجمرة خيام وياي جبت لا دم عام من شكنه وجمرة خيام وياي يا كاف النوى خاغلبي علينا الحادي مستعجل بكيت شامتي هلل هل اي ضحكه ومن شاف وطول ها يا اخت الكاف قالوا <تصفيق> اي يا عم اي ضحكه ومن شاف وطول ها يا اخت الكاف قالوا لي وينك يا كبير الفي يا فص الذهب بالعوز <تصفيق> شبير الفيا فص الذهب بالعوز ساكت مستحى مني لو كاره قعدت يجوز خويا خويا إذا تسألني عن حسين رأسه من القفو محزود حسين حسين وينك يا تبير الفي يافص الذهب العوز ساكت مستحى مني لو كاره قعدت يجوز إذا تسألني عن أخوك الحسين راسه من القفة محزوز دخلها يا قمر سكتة قلت مو قوة من شفتة مؤثر على الارض عفته عفته لاخويا مؤثر على الارض عفته يا الكافل ابن ام ايش صاير وبصدر الحافر يم حافير يا الكافل ابن ام ايش صاير وبصدر الحافر يم حافير كفوفك من شلت هل ليش لحظه ويوج علمني يا الله خويا اخف فك اخف فك من شلت اليش لحظه ويوج علمني لازم شاف دموعي من الشمر شتم لازم لازم لازم شاف دموعي من الشمر شتمني انا وسكينه ورقي احاميه ويحمل انا انا انا وسكي انا وسكينه ورقي احاميه ويحملني اللي ما عادها ظلم تفزع تظل تسكت وتتقبع يا خي صوت الشمر يلسى والأصعب حط عين بعين يعرف يا تلمة الذين والأصعب حط عين بعين يعرف يا تلمة الذين نوخا العلمني الله الله الله الله نوخها يا عباس الهزايل نوخها المثلش لو انت انطق نوخها وقع جلدي وعباتي ملازمة بي يا عباسي قع جلدي وعباتم لا يا يا يا, يا اسم بي وجد ماي فتر يا سفن همي وجد ماي جيتك جيت الظالمي وجد ماي لو انت قعد ادق طولي واجد معي لحد ما يطلع السباح بي يا لحد ما يطلع السبايا يا احبي اشو ترى الشام ترى الشام وعرفك حرق خيمتنا ترى الشام عشد من وقعتي يمك خايه عشد من وقعتي يمك ترى الشام سرور جديد من ادخل شبي يزرور يزيد يا سرور يا زيد من اطفاء وليل سبي تراجيتكاف الدمعه تعتاني بتراجيت ولا تنساش كثر يمناك تراجيت اذكرك يوم نتلاقى ترى جيت اخاف تقول ما مرت علي يا يا خاف تقول ما مر يا